اليوم يوم الدقم ياخوك ماينفعك ل ا ش و ب ك ا بنفخخه حظها مشروك يادين بالروح ن ف د ي ك العلم جاكم عليه ا س ك و ك اسمعوا فاتح ذ ا ن ي ك تردق انفع لها مبروك وعند ربي ت و د ي ك أ د ق ما هزت عروش ملوك هزتها للكفره امريكا خشم الكفر بالثرى مفروك والله منهدي بتفريكا أ ل م ب ر ت ش ه د معاك ر ك و ك و ا خ ب ر ه بغرب ن ه د ي ك كان السجن مثل غ ز ة الشوك واليوم شكله يداويكا ل ح و ر تبغا مهر ياخوك والموت ياخو يناديكا ل ز ر ل ح م ر ترى مشروك لاتك تدقه ب ي ا د ي ك